موسوعه من النابلسي ش ي ط ا ل ر ج ي م ت ا ا ر ك إن شاء ج ع ل ل ك خيرا من ع ل ك جنات تجري م ن ت ت ح ه ا ا ل أ ن ه ا ر ي ج س ل ا م ي ا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 واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ي ل ا م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ي ل قالوا سبحانك ما كان, ينبغي لنا ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن م ت ع ت ه م واباءهم حتى نسوا ك حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلمكم نذقه عذابا كبيرا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 يوم يرون ا ل م ل ا ئ ك ة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون, ويقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا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 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا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 أولئك شر, مكانا اولئك شر مكانا واضل سليما قدمت لكم هذه التلاوه من موقع تي في ق ر آ ن د و ت كوم